فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم ماذا وهم لا يشعرون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 على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا أولام وأسروا بضات والله عليم بما يعملون وَاشْتَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فَسَيَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ شِدَّةَهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتنك قال معاذ الله إنه ربي أحسن متواني إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشان إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت خميصا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 ودفتا تراود فتان نفس قد شرفها حبا اننا لنراها في ظلال مريب فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهم ارسلت اليهم واتدت لهن متكا واتت كل واحده منهن نسكيلا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا هاش لله ما هادى بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن نريفه ولقدروا وتو هن نفسه فاستأصم ولئن لم يفعل ما امروا ليسجنن ولا يكون من الصابرين قال رب السجن احب الي مني ما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم ناصب اليهم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصار فانه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجرنه, ليسجرنه حتى حين ودخل ماه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمَحْسِنِينَ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 يا صاحبا السجن ارباب متفرقون خير ام الله ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بنا من سلطان ان الحكم الا لله قُلْ اِنَّ العِبَادَ لَهُمْ مَأْوَى وَلَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَهُمُّونَ مَا يَقُولُونَ فَقَدْ عُلِمَ مَا يَقُولُونَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِمَّا يُوحَى وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُنَبِّئُكَ عَنِ الْأَخِرَةِ إِلَّا مَا يُوحَى ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فنبت بالسجن بطاسلين وقال الملك إني أرى سباب قرات سمان يأكلهن, يأكلهن نسب عجاف وسبع سنبلات خطر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خطر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى النبي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 وقال الملك اتوني به لنفسي فلما كلمه قال الملكتُون به السخلصُ لنفسي بلما كلم وقال إك اليومَ لدينا مكير أمين قال جعليانا خزائن الأرض إني حبي الملي وكذلك مك لا لوسك في الل يتبووا من ماحييت يشاء نصيب برحمةنا من شاء ولا رض أجر المحصلين ولا أجر الآخة خير للَّذين آمنوا ووكوا ي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 وَقَالُوا لَنَا فِي الدِّيَارِ في بِطَاعَتِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ إِذًا طَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا يَا آبَاءُ مَنَعَنَا مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسَلَ الْمَعَنَا أَخَانًا نَكْتَلُ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 ما كان يغني انهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب مضرا وانه لدوه علم لما علمناه وانه لدوه علم لما ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 我 به zagil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 ذل الظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تالموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فررتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يادن لي ابي او الله لي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبرا جميل ناس الله أن يأتيني بهم جميعا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 اللهم ما لا تعلمون يا بني يذهب فتحسسوا من يوسف واخي ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وَجِئْنَا بِمَضَاعٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ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 وهو أرحم الراحبين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 آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفى أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حفا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزو الشيطان بيني وبين إخوتي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 تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم السات بهتت وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره ادعو الى الله يا بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم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 للقوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديقا الذي بين يديه وتبصيرا كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحما لقوم يؤمنون